قصة عجيبة جدا وجميلة ومفيدة أوردها الإمام التيمي رحمه الله تعالى في كتاب الحجة أوردها في كتاب الحجة ذكر ان أحد الملاحدة أن رجلا ملحدا زنديقا أراد في وسط بعض المسلمين أن يشككهم في دينهم وإيمانهم بربهم وخالقهم وموجد هذه المخلوقات فقال لهم تزعمون أنه لا خالق إلا الله أنا أستطيع أن أخلق يقول قال أنا أستطيع أن أخلق وسأريكم خلقا لي أنا الذي خلقته ثم جاء بأشياء تالفة مثل لحم أو بعض الأطعمة ووضعها في زجاجة وأحكم إغلاقها وتركها في مكان حار أيام ثم جاء بها عندهم وفتحها وإذا بها مليئة دود مليئة دود امتلأت دودا والدود يتناثر كثير يخرج من من هذه الزجاجة ويتناثر يمينا وشمالا وهذا الدود جدير أن يملأ به فم هذا الملحد وأن يحثى به وجهه فهذا الدود يفناثر من, من, من هذه الزجاجة يمين وشمال يقول ان انظروا هذا خلقته فكان كما جاء في الرواية شاب صغير شاب صغير في المجلس قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأجالهم وأرزاقهم أبن لنا ذلك كله هذه مخلوقاتك ما يمكن أن يكون خالق إلا وعلمه محيط بما خلق فكم عدد هذه المخلوقات التي تزعم انك خلقتها كم عددها هذه واحدة الثانيه كم الذكور من الاناث وهذه اصعب كم الذكور من الاناث والثالثه اصعب واصعب كل واحد منهم متى يموت من هذه الذي تزعم انك خلقته وكل واحد منهم ماذا يقتات وكيف يقتات واين يقتات هل تعلم ذلك فبوهت الملحد ما استطاع ان ينطق بحرف الا يعلم من خلق هذه ماخوذه ما من قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهذه الفائدة ذكرتها مرة في زيارة لي قديمه للجمهورية الإسلامية وكان هناك سيطرة الإلحاد وعلى مدارس المسلمين فذكرت لهم هذه القصة فأحد الطلاب ذهل ودهش قال سبحان الله كيف يقول كيف غفلت ما, ما انتبهت لهذا يقول الأستاذ فعلها عندنا بالفصل ويقول أنا أعرف أنك خطأ هكذا يقول لي يقول أنا أعرف إن هذا خطأ وباطل لكن يقول سبحان الله كيف غفلت عن هذه الحجة المفحمه هذه حجة مفحمة مسكتة قاطعة أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولهذا هنا قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى قدير على كل شيء وعليم بكل شيء وسع كل شيء علم وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء